بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليذلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور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 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا عُجُومًا للشياطين وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها, سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير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 ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في, مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور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 لَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيءَتْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تدعون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 غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَا إِنعَمْنَا بِهِ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 فلا تقع المكذبين والدوا لو تدهن فيدهنون ولا تقع كل حلاف مهين هما زم شاء بنمين مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا, إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا قال أوسقهم أَلَمْ أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوهون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا لنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أَمْ لكم كتاب فيه تدرسون إِنَّ لكم فيه لما تخيرون أَمْ لكم أيمان علينا بَالِغَةٌ إلى يوم الْقِيَامَةِ إِنَّ لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعين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 وَإِيَّاكَ يكاد الذين كفرون يزلقونك لَمَّا لما سمعوا الذكر ويقولون لَمَجْنُونٌ لمجنون وما هو ذِكْرٌ ذكر للعالمين بسم اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ الحقة وما أدراك ما الحقه كذب السمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثمود فَأُهْلِكُ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادُوا فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليال وَتَمَالِ يَتَأْيَى حسوما فترى فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ ترى لهم من مِنْ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما قضى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعياة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة فيومئذ وقعت الوعاء وانشقت السماء فهي يومئذ إذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ سمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقوم فيقولها كتابيا إني ظننت أني مناق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظا نزاعا للشواذ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 ان عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فَمَنِ ٱتَّغَوَرا۟ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِشَهَٰدَٰتِهِمْ خَٰٓئِفُونَ والذين, وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَٰوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُو۟لَٰٓئِكَ فَرَامٌ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُقْطَعِينَ مِنَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٍ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إنا بَرَاءٌ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ, إنا لقادرون على فَدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُ يَوْمَهُ الَّذِي يُعَدُّونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إلَى نُصْبِ يُفْغُونَ خَوَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ دَارِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُعَدُّونَ بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه أن أنذر قومك ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم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 وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آبانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنا كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات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 فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم مَا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ودا ولا سباعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا مما خطيرا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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نفر مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ فَآمَنَّا بِهِ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 126- وأنهم من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وَأَن لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَن كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدَا وَأَن لَا نَدْرِي شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم؟ أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق قددا وأنا ظننا ان لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو وعلى الطريقة لا اسقيناهم ماءا غدا قل لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا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 يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا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 إن لدينا الكال ووجحما وطعاما غصت وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطع به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله وخيره وأعظم أجره واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تن ولربك فصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير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 فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر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 كلا والقمر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 لفضيله <تصفيق>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 تَدْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ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 لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل ايان يوم القيامة فإذا برق البصر وخ فَالقَمَرُ وَجُمْعَةُ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَ أَيْنَ المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبعه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 تظن ان يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق وَلْتَفَتَّ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة ممن يمناه ثم كان علقة فخلق فسواه فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه, نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا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 خافوا نخاف من ربنا يوما عبوسا طريقاً فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنته وحريرا متكئين فيها على الأراكِ لا يرون فيها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواذ كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويقوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيمه وملكته كبيرة عاليهم ثياب سودس خضرو واستبرق وحلوا أساوير من فضة وسقاهم, وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم و كان سعيكم مشكورة هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورة إن نحن ننزلنا عليك القرآن تزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تقع منهم آثم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 نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرها فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله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 وَإِذَا رُسُلُ أُقِتَتْ لِأيَّ يَوْمٍ أُدْجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوْلِينَ ثُمَّ مَا الْآخِرِينَ كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفى أحياء أو أمواتا وجعلنا فيها عواصي شامخات وأسخيناكم وأسخيناكم ما فراته ويلو يوم إذ إلى ما كنتم تُكذِبون إِلَّا يَطْلُقُوا إلَى ظِلِّ ذِي ثَلاثِ شعب. لا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهِ انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينققون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين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 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ إنا كَذَلِكَ نجزي الْمُحْسِنِينَ وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين.